فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجا البحرين يلتقيان بينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذبيس فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن ليقوت والمرجان